ربك هو أعلم بما ضل على سبيله وهو أعلم بالمؤتدين فلا تطيع المكددين وادو لو تدهن فيدهنون ولا تطيع كل حل في المهي هم ما زل الشائبين مين من ناعل الخير واعتد أثيم عُتِلَ لِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَلِيمَ أَن كَانَ ذَامِلًا وَبَلِيمَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْلِحِينَ ولا يستخلفون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت قصيرين فتنادوا مصبحين أنقضوا على حرضكم إن كنتم صارمين فأطلقوا وهم يتخافون لأن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وَغَدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْا مَا قَالُوا إِنَّا لَنُضَالِمُونَ وَلَنَحْنُ مَخْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَنَاوَمُونَ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 بذلك زعيم أنهم شركاء فلئتم بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلها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 أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مذروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذروم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين